قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم سورة الفرقان للقارئ عبد الله سلام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له السموات والأرض ولم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرًا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ لقد جاءوا ظلم وزورا وقالوا أساطير الأولي نكت تتبها فهيتم لا عليه بكرته وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض كان غفور الرحيم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون.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 وَإِذَا أُلْقُوٓءٍ مِنْهَا مَكَانٌ ضِيقٌ مُقْرِنٌ دَعُوهُنَّ لِكَثْبُورَةٍ لَا تَدْعُو الْيَوْمَ كَثْبُورَةً وَاحِدَةً لَا تَدْعُو الْيَوْمَ كَثْبُورَةً وَاحِدَةً وَدَعُو كَثْبُورَةٍ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء Mengibadikan orang-orang itu, apakah mereka telah tersesat? Mereka berkata, "Ya Tuhanmu, sesungguhnya Engkau Yang Maha Esa, Yang Maha وإن كانوا قوماً ضالين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang dari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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا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 وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين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 124. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 125. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 126. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون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 وأنزلنا من السماء مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ به بلدة وَأَنزَلْنَا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا فِيهَا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 شرًا فجعله نسبًا وصِهرًا وكان ربك قديرًا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ضهيرًا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 وهو الذي جعل الليل وأنها رخيفة لمن أراد لمن أراد أيه يذكر أو أراد شكرًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء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 وَلَا جِنَايَةَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ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 ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تابعوا كل جديد على, على صفحاتنا التالية, على صفحاتنا التالية.